فكبر وسبح وهلل ودع وقال عليه السلام وقفت هنا وكل مزدلف, وكل مزدلف موقف وقال أيضا في عرفة وقفت هنا وكل عرفه موقف فيستحب للشاس أنه يكبب ويسبح ويهلل ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس فهذه السنة في حق وإذا استطاع أن يذهب إلى المشعر الحرام فهذا مستحب وسنة كما ثبت أن رسول السلام ذهب إلى المشعر الحرام وسبح وكبر وهلل ودعا وإذا بقي في مكانه فهذا أيضا حسن فكما ثبت أن رسول السلام قال جمع وقفتها هنا وجمع أي مزدرفة كلها موقف وقبيلا تطلع الشمس يذهب إلى الجمرة ويستمر بالتلبية إلى أن يرمي الجمرة بسبع حصيات ويكبر عند كل حصات يكبر عند كل حصات ويرميها من بطن الوادي كما ثبت ذلك في حديث المسعودة رواه البخاري في كتاب الصحيح ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات ومن أي مكان وماها فلا بأس إلا من المكان الذي يعني كان إلى إلا المكان الذي هو يعني مسدود الآن وهذا كان محل جبل فيما سبق ثم أزيل ووضع الصبة ثم أزيلت الصبة لكن بقي هذا المكان لا يجوز منه غمي فلا بد أن تكون الحصاة في الحوض لا بد الشاص تقع حصاة بالحوض وليس من السنة أن الإنسان يرمي الشخص يوم الشخص الذي في وسط الجمرة ليس هذا من السنة وإنما السنة أن تقع الحصات في الحوض هذه هي السنة في ذلك وليس من السنة الإنسان يوم الشخص فيوميها بسبب حصيات وكبر عن كل حصات وبعدا يوم الجمرة السنة في حق يذهب ويذبح حديه ثم يحلق وبعدا يحلق ي... ثم بعدا يحلق يتحلل هذه السنة في حقه فثبت في حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسوله ماذا لم تحل من عمرتك كما حل أصحابك قال إني لبت واسى وقلت هدي فلا أحل حتى فلا فلأحل حتى أنحو وفي حديث عاش الذي رواه البخاري أن أنها طيبة ورسوله صلى الله عليه وسلم لإحرامه عندما أحزم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فعندما ذبح وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام وتطيب ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاظة طاف طواف الإفاظة وأشعاص يشرع له يتحلل برمي الجمعة العقبة كما ثبت ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن ابو عبيد بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن كلاهما عن أمه سلمة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم وخص فيه إذا أنتم وميتم الجمرة أن تحلوا فيشغى عفوا يشغى للشاص أن يتحل الجمرة وأما لا بد من فعل ثنتين من ثلاث فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح هذا لم يثبت فيه حديث صحيح بل جاء هذا في حديث باطل رواه حجاج بن أرطات عن الزهر عن عمره عن عائشة ورواه أيضا حجاج بن عن ابن ابن ابن عمر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر عن عائشة أن الرسول عليه التوسم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء لكن هذا الحديث باطل باطل من عدة أوجه أن حجاج بن أرطاط منك أن حجاج بن أرطاط له حديث منكرة وهو لا يحتج به وكثير ما يخالف الثقاته والأمر الثاني قد تفرد بهذا عن الزهري فأين أصحاب الزهري عن هذا الحديث وتفرد بهذا أيضا عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأين أصحاب أيضا عمره من هذا الحديث وأين أصحاب عائشة من هذا الحديث بل الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبة رسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت فهل الحديث حديث باطل وليس بصحيح فالشخص فالشاصل رمى الجمرة يشرع له أن يتحلل لكن لا شك أن الأفضل في حقه أن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح ويحلق ثم بعد ذلك يجتحبل أن يتحلل ويذهب إلى البيت ويطوف وهذا يسمى طوافل فاضه وتوافل الحج طوافل وقل وبعد أن يطوف بالبيت هنا يرجع إلى منى السنة في حقه أن يرجع إلى ميناء فإذا بقي الشاص في مكة فلا بأس لكن المبيت لا أود أن يكون في ميناء المبيت لا أود أن يكون في ميناء ثم يرمي في اليوم الحادي عشر يرمي, جمرة يرمي الجمرات الثلاث اليوم الأول كما هو معلوم يرمي جمعة العقبة فقط وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر إذا لم يتعدل الشخص فيقوم الجمرات الثلاث كما هو معلوم يبدأ بالجمعة الصغرى فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدمه يجعل خلفه ثم بعد ذلك يدعو كما ثبت ذلك في حديث الذي في الصحيح البخاري يدعو ويطيل في الدعاء يدعو ويطيل في الدعاء و جاء عبد الله بن عمر أنه عبد الله بن عمر موقوف عليه أو أعطاه أنه دعا بقدر سورة البقرة فكان من سنة الرسول عليه التسام أن يطيل في الدعاء ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمر الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل في الدعاء ثم يرمي الجمر الكبرى بسبع حصيات ويكبر أيضا طبعا مع كل حصات ثم ينصرف ولا يدعو ف. السنة أن الدعاء يكون عند الجمر الوسطى عند الجمر الصغرى والوسطى وأما الكبرى فليس فيها دعاء. ويفعل هذا كما ذكرت في اليوم الثاني عشر، وإذا كان وداً يتعجل يوم الجماع بعد زوال الشمس ثم يذهب ويطوف طواف الوداع ويخرج من مكة، وأما كان وداً لا يتعجل في يوم أيضا يوم الثالث عشر ثم يذهب إلى ثم بعد ذلك إذا راد يخرج فعليه أن يطوى وتجه ثم بعد ذلك يخرج وبذلك يكون قد انتهى من حجته وهذا هو الذي ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم في مسألة حب نبأ عليها وهي فيما يتعلق برمي الجمرات لمن كان معه نساء أو لمن كان ضعيفا فمن كان عنده نساء فلا يجد لها نيات بالنساء في وقت الزحمة. فماذا يفعل عليه نياته قبيل مغيب الشمس؟ بالنسبة عفواً بالنسبة اليوم الأول بعد الزوال بعد زوال الشمس أي بعد صلاة الظهر لن يجد أحد. فيأتي بالنساء ويقومين الجمارة. وإذا وجد زحمة فليأتي العصر لأن في اليوم الأول وقت الرجم يمتد مغيب الشمس كما ثبت في حديث من عباس الذي في البخاري جاء شاصرنا الرسول عليه وقال رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج فيمتدل مغيب الشمس فلا يستعجل فياتي بنساف في وقت الزحمة وهن قادرات على رمي فلا تتوكل, عن لا تتوكل عنهن وهن قادرات على رمي وإنما عليك أن تاتي بهن في وقت العصر مثلا فلن تجد أحد هذا في اليوم الأول وأما في اليوم الثاني فتعال قبيل مغيب الشمس فإذا وجدت زحمة فلا تجعل نساء يرمون مع الرجال ولا يجوز هذا أبدا بل عليك أن تنتظن حتى لو غابت الشمس حتى لو وميت ليلا لأنك معذوب وقد جاء من طوق متعددة من مرسل عطاء بن أبي ومن مرسل أيضا أبي سلم بن عبد الرحمن وهما عند البيهق وغيره وجاء أيضا في حديث في حديث آخر أيضا فيه ضاف لكن هذه الحديث بعض يقول بعض الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وخص الرعات أن يجموا ليلا وخص الرعات أن يجموا ولا شك أن المرأة الآن محتاجة إلى أن تجم في الليل من أجل الزحمة فإذا وجدت زحمة فلا تجعل النساء يجمون حتى ولو غابت الشمس حتى ولو رميت في الليل. وأيضا هنا مثل أمر تنبيه عليها وهي أن من كان معه ضعفة في ليلة عرفة في ليلة العيد فيشرع له أن يتعجل وهذا التعجل لا بد أن يكون بعد مغيب القمر لا بد أن يكون بعد مغيب القمر كما ثبت ذلك في حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها كانت تنتظر مغيب القمر، فعندما غاب القمر ذهبت ورمت الجمرة، وقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضوء، وفي سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة أن قا أنها قالت كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من منتصف الليل لا على للشاس أن يتعجل من حين منتصف الليل لا. وإنما عندما يغيب القمر وغياب القمر كما هو معدوم يختلف باختلاف الأزمان باختلاف الفصول باختلاف عفوا يختلف باختلاف الفصول فعلى الشاس أن ينتظر حتى يغيب القمر إذا غاد أن يتعجل والآن ما في فائدة من التعجل فيما يبدو لي والله وعلم لأن غالب الناس يتعجلون حتى الأقوي منهم. فأنا أقول الأول من كان لمن كان ضعيفا ومعه نساء أن يبقى حتى أن يصل الفجر فبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس يذهب إلى ميناء ويبقى يبقى في ميناء ثم يأتي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ولن يجد أحدا ولن يجد أحدا فالذي دل عليه الدليل أن من كان مع ضعفا لا يجوزه أن يتعجل إلا بعد مغيب القمر. كما ثبت ذلك في حديث ما في صحيح البخاري هنا مثل أمور عليها أن بعض الأنزهب لأنه لا يجوز الضعفة أن يغمو إلا بعد طلوع الشمس واستدل بما جاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي بني لا تغمو إلا بعد طلوع الشمس وهذا الحديث حديث ضعيف وليس بالصحيح حديث ضعيف وليس بالصحيح وقد ضعفه البخاري في كتابه التاريخ الصحيح، وثبت في حديث اسماء السابق الذكر وفي حديث ابن عمر أن, أن عبد الله بن عمر كان يرسل ضعفة أهله في أرمون الجمرة ويأتي إلى منا ويصلون الفجر فهذا يدل على أن يرمون الجمرة قبل طلوع الفجر يعني في الليل وهذا في صحيح البخاري وقال ابن عمر أن رسول الله أذن للضعفاء أذن للضعفاء أذن للضعفاء بذلك وثبت في حديث أسماء هذا الشيء وفي صحيح ابن وفي صحيح ابن خزيمة وسنة قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثنا عباس كما ذكرت هو معلول ب... بعلتين العلة الأولى هو ضعف أسانيدة واضطرابها وإن جاء بأسانيد ظاهرة الصحة لكن جاء بأسانيد أن الصح منها ليس فيها هذا الأمر من الرسول السنبياء لا يوم حتى تطلع الشمس والجهة الثانية أن المخالف لأحاديث صح من أن المخالف لأحاديث صح من فهذا أحببت أن ننبه عليه هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد هناك الشاء قد نكون أغفلناها ولا هناك الشاء كثيرا أغفلناها ولعل بالأسئلة ننبه على بعضها الأشياء التي أغفلناها الله خيرا يا شيخ وأحسن الله عليكم ووفقكم وجعل أعمالكم خالصا لوجه الكريم وجعلها في ميزان حسناتكم الحقيقة الأسئلة كثيرة هي الأخوة وبعضها ذكرها الشيخ أثناء كلامه وبعضها مكرر فالمعذرة إذا ما تطرقنا إلى حد أسئله السؤال الأول يقول يا شيخ أنا أحبك في الله لكني أريد السعادة وأنا شاب ولكن أبي وغير أبي يحيمونني من السعادة مع العلم أن عمري سبعة عشر عاما وعندما فكرت في السعادة وقمت فيها لا أفكر إلا في المعصية ووجدتها في المعصية هل يوجد في الحج سعادة أم لا؟ طبعا لا شك أن المعاصل ليس فيها السعادة بل فيها الخسران وفيها ضيق الصدر والعياذ بالله وإنما السعادة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي حديثي أناس الذي في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فالسعادة إنما تكون بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنا أوصي هذا الشاص أوصي نفسي اولا وأوصي هذا الشاص بأن يقلع عن المعاصي وأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى والحج لا شك أنه فيه سعادة وفيه لذة الحج فيه سعادة وفيه لذة وإن كان ما فيه من مشقة وتعب لكنه عبادة ومن أعظم العبادات التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى وكم من شخص أصبح حاله بعد الحج أحسن وأفضل وصار أكثر استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي يذهب بالطائرة كيف يكون الإحرام والاغتسال علما بأن كثير من الناس يجهلون ذلك وهل هناك دعاء عندما يرى الكعبة بالنسبة لمن سافر عن طريق فنقول لهذا الشخص اغتسل قبل أن تأتي إلى المطار يعني كن متهيئا اغتسل والبس ثيابك وركب الطائرة ولا تحرم حتى تحاذي الميقات أصحاب الطائرة ينبهون يقولون أن الآن قد حاذينا الميقات فأنت كن مستعدا ومتهيئا والأحسن لك أن تلبس إزارك وغدائك وأنت في المطار يعني تلبس إزارك وردائك في البيت أغتسل تلبس إزارك وردائك ثم تأتي المطار وتركب بالطائرة لكن لا تحرم لا تحرم حتى تحاذي الميقات فأهل الطائرة سوف ينبهون يكون قد حاذينا الميقات فإذا نبه أهل على ذلك فقل لبيك اللهم عمره وأحرم وأنت في الطائرة نعم أحسن الله إليكم كنت متعب وقد نمت في الطائرة وعلي إحرامي وذلك لأداء العمرة ومررت بالميقات ولم أدري حيث كنت نائما ولم أستيقظ إلا وأنا في مطار جدة فما علي جزاكم الله خيرا نقول لهذا الشرط أنت مخير بين أمرين الأمر الأول أنك تبقى الأمر الأول أنك تستمر في سفرك فتذهب إلى مكة لكن عليك هدي. يكون عليك هدي لأنك احرمت بعد الميقات احرمت بعد الميقات وتجاوزت الميقات بدون احرام نقول لهذا الشرصة المخير بين أمرين إما أنك تحرم من المطار من حين تستيقظ تحرم بالحج وتكون قد احرمت بعد الميقات فيكون عليك هدي وإما أنك ترجع إلى الميقات وإما أنك ترجع الميقات هو الميقات قريب من جدة فثمانين كيلو تقريبا أو قريب من ذلك تذهب إلى الطائف وتحرم من الطائف ولا يكون عليك شيء ويكون قد طبقت السنة وهذا هو الأفضل في حقك، هذا هو الأفضل في حقك وأما إذا أردت أن لا ترجع مرة ثانية فأحرم من مكانك وأكمل حجك ويكون عليك هدي لأنه ثبت عند البيهة عن ابن عباس أنه أن لنثبت عن ثبت عند البيهك عن كعن ابن عباس أننا قال من ترك واجبا فعليه دم قال من ترك واجبا فعليه دم فهذا الشخص ترك واجب الإحرام من الميقات نعم يقول أحسن الله إليكم إذا ذهبت بالطائرة أين ألبس الإحرام طب نجبنا عن هذا قلنا أنتم مخير بين أمرين إما أنك تحمل إحرامك معك فإذا قال أصحاب الطائرة أننا أصبحنا قربين من الأحرام من محاذاة عفوا قال أصحاب الطائرة نحن قربين من محاذاة الميقان فأنت أخلع ثيابك والبس لساء ورداء وإلا وهذا لعل احسن ألبس لساء ورداءك وأنت في البيت تعال إلى المطار وركب الطائرة لكن لا تحرم بالحج ينبغي يعني هنا مسألة وحب أن ننبع عليها أنه ليس من حين الشخص يلبس لساء ورداء يكون قد أحرم بالحج لا ما يكون الشخص محرم بالحج حتى ينحل دخول في النسوش سواء لبس الاحرام وسواء لبس الإزاء ورد أو لم يلبس ما يكون الشخص محرم بالحج حتى يدخل في النسوش فالإزاء ورد هذا لا يعني أنه دخل في النسوش حتى ينحل دخول في النسوش فيلبي بالعمرة أو بالحج فهنا يكون قد دخل في النسوش فأنت عندما تلبس إذا وعدا لا تكن إلى الآن دخلت في النسب فأوكف الطائرة فإذا حاذيت المقاة قل لبيك اللهم نعم امرأة اعتمرت وكانت تلبس غطوة على الوجه وتحت الغطوة مرقع فما صحة عمرتها وماذا يجب عليها وما حكم الطواط من الدور الثاني والسطح عند وجود الزحام طبعا بالنسبة لأرجل كما هو معلوم عليه أن يتجرد من الملابس العادية فكما تقدم في حديث نافع عن ابن عمر أن رسول عليه والسلام قال لا يلبس المحرم العمام ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص وأما بالنسبة للمرأة فهي ممنوعة من نوعين من اللباس فقط فثبت في حديث ليس عن نافع عن ابن عمر وفي فيشن يا داوود ان الرسول لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين قال لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين فممنوع فقط من النقاب ولبس القفازين القفازان معروفان واما ان القفازان معروف فهما المداشيش لغه العام بالنسبة بالنسبه للنقاب هو ما يشد على الوجه الغطاء ليست يعني النقاب الغطاء الذي تضعه المراه على وجهها هذا ليس هو النقاب المنهي عنه وإنما النقاب هو ما يشد على الوجه هذا هو النقاب وهو ما يسمى الآن بالبوقع واللثام وفي صحيح البخاري معلقا أن عائشة رضي العناء قالت لا تنتقم المرأة ولا تتلثم فاللثام والنقاب واللثام المرأة ممنوعة منه وأما الغطاء هذا لا بد منه عند وجود رجال الأجانب وهذا ليس فيه شيء الغطاء سواء كان هناك رجال أجانب أو, أو غير أو لا يوجد رجال أجانب لكن إذا وجد رجال جانب يجب عليها أن ترطي وجهها، كما في موطن إمام مالك عن هشام بن عروة عن خاطر ابن تلمنذر عن خاطر ابن تلمنذر قلت كنا إذا كنا مع اسماء ونحن محرمين وحازنا رجال سدلنا خمارنا على وجوهنا فبالنسبة لها المرأة نقول لها الغطاء هذا لا بأس فيه، وأما النقاط فهذا لا يجوز. فنقول إن كانت عالمة بأن هذا شيء منهي عنه فعليها الفدي وكما تقدم ثبت في ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك واجبا فعليه دم وإما أن تكون هالمر جاهلة فالجاهل لا يؤاخذ ربما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا والخطأ إنما يكون عن جهل الخطأ إنما يكون عن جهل وثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد مقرع النبي عن أبي هريرة من يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن سعيد مقرع النبي عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال المسيء في صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي ولا أمر بإعادة ما مضى لأنه كان جاهلا بإحكام الصلاة ومن ذلك الطمأنينة وثبت أيضا في حديث عن بعدي بالحاتم وفي صحيح البخاري عندما كان يتأول ما جاء في قوله تعالى وكل واشهروا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم الليل كان يتأول ذلك بخيطين أبيض وأسود والمقصود هنا كما هو معلوم بياض النهار من سواد الليل فالرسول تزماء بعادة ما مضى من أيام صامها على هذه الطريقة فنقول كانت جاهلة فليس عليها شيء وإن كانت عالمة ومع ذلك فعلت هذا فعليها دم نعم. يقول يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم إن شاء الله سوف أحج لهذا العام وأنا متوكل على الله في هذه السنة وأنا موكل أيضا عن عجوز لأحج عنها فهل يجوز أن أجمع بينها وبين أنني سوف أعمل في حملة من حملات الحج مع أني سوف آتي بجميع السنن إن شاء الله وجزاكم الله خيرا نقول لهذا الشخص لا بس أنك تحج عن شاص أن توكلت بالحج عنه وأن تعمل في حملة بحيث كما تقدم أنك تأتي بالأوكان والواجبات والمستحبات فهذا لا بأس به وأحب أن على مسألة قد نبهني عليها بعض الأخوان الآن قبل قليل وهي استعمال الصابون المطيب للمحرم هناك كما هو معلوم بعض المنظفات كالصابون تكون مطيبة فينبغ للمحرم أن لا يستعملها ينبغ المحرم أن لا يستعملها ما دام محرما وفي مسألة أيضا حكمة ننبع عليها أن الشاصة بعد أن يطوف بالبيت إذا كان لازال محرم بعد أن يطوف بالبيت وأتى إلى مقام إبراهيم حتى يصلي ركعتين فينبغ له أن يغطي كلا كتفيه. يعني عندما طاف كان مطبعاً بعد الطواف وإذا جاء حتى يصلي وكتين عند مقام إبراهيم ينبغي له, ينبغي له أن يغطي كلا كتفيه كما ثبت ذلك في حديد عباس الذي في البقاري أنه هنا عن كشف المنكبين في الصلاة نعم أو أحد المنكبين نعم يقول إذا عجز المسلم عن الحج لكبر أو مرض فماذا يلزمه وما الحكم إذا حج الإنسان المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه طبعا إذا عجز الشخص عن الحج لكبر أو مرض فهذا الشاص عليه أن ينيب غيره بالحج عنه لأن الحج كما تقدم فارضوكم من أركان الإسلام فإذا كان الشخص غير مستطيع وعنده مال فعليه أن ينيب غيره بالحج عنه وقد ثبت في حديث ابن عباس الذي في البخاري أن امرأة من خثعم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله النبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع الحج أفحج عنه؟ قال حج عنه وفي حديث عم بن أوس عن أبي رزين أنه قال للرسول أيضا عليه الصلاة والسلام النبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظالم فقال حج عن أبيك واعتمد. والحديث روالما محمد وأبو داود وأسناده جيد وحب ننبع على مسألة وهي في من كان عليه دين كثير من الناس يسألون في من كان عليه دين هل يحج أو لا فنقول هذا الدين إن كان هذا الدين لا يتأثر بحجك بحيث أنك تسدد لهذا الشخص وإلى الآن هذا الدين لم يأتي وقت سداده يعني تسدد على دفعات و. جاء وقت الحج وقد سددت الدفع التي عليك فهنا حج وليس هناك مانع من حج. وأما إذا كان هذا وأما إذا كان هذا الدين له علاقة بالحج بحيث أنك إذا لم تحج تكون قادم على السداد وقد حل أوان سداد الدين وقد حل أوان سداد الدين فهنا عليك أن لا تحج حتى تستأذن. من, من المدين, المدين, المدين الشخص الذي استدنت منه من؟ هذاك لا تحج حتى تستأذنه إذا كان وقت السداد قد حل و إذا سددت وإذا دفعت لهذا الشعص سوف تسدد دينك أو بعض دينك فهنا لا يجوزك أن تحج إلا بعد أن تستأذن من صاحب الدين فإن أذنك فلا بأس وأما إذا كان هذا الدين كثيراً بحيث مئات الآلاف وسواء بقية أو حجته لن تسدد هذا الدين فهنا لا بأس أن تحد إذا كان في بقائك أو عد إذا كان في أو حجك ماذا علاقة بالدين الدين باقي باقي سوى حجته أو لم تحج فهنا إذا غدت تحج فلا بأس نعم يقول تجاوزت الميقات ثم ذهبت إلى جدة وقد كنت نويت العمرة من قبل سفري إلى جدة وعندما وصلت إلى جدة مكثت فيها عدة أيام ثم نويت العمرة من جدة ولما ذهب إلى الميقات الذي هو قرن المنازل مع العلم أني جاهل الحكم فماذا علي أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا طبعا كما تقدم جواب هذا الشاص السائل أنه عليه أن أنه ليس عليه شيء بما أنه جاهل بالأمر فليس عليه شيء يعني الأمر قد مضى وانتهى وهو جاهل فهذا ليس عليه شيء وأما إذا كان الشاص عالم فهنا عليه أن يرجع إلى الميقات وإلا قال يذبع حدي يحرم من مكانه ويذبع حدي هذا إذا كان كما تقدم في في سؤال سأل ناوي الحج قبل أن يتجاوز الميقات وأما من نوى الحج بعد تجاوز الميقات إنسان ذهب إلى جدة وليس عند أهنية لأداء العمرة ثم طرى عليه أن يعتمد فهنا يحرم من مكانه كما جاء في حديث عباس قال هن لهن ولمن تعليهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ يعني أنشأ نية الإحرام لكان سن دون المقات وأنشأ نية الإحرام يعني استجدت عنده نية الإحرام فهنا يحهم المكان ماذا يقول الشخص عند صعوده على الصفا والمروة وهل يختص شوط دون الآخر في الأدعية وقراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط أم وجزاكم الله خيرا طبعا تقدم الدعاء صفة الدعاء الذي يقال على الصفة والمروة يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو بين ذلك وأما الآية فلا تتلى إلى مرة واحدة عند السعود للصفة أول مرة تتلى الآية لأن الآية إن الصفة والمروة من شعار الله فقال الرسول تسنبادا تلاها قال نبدأ بما بدأ الله به خلاص بدأ وانتهى فكيف يعيد مرة ثانية وقد بدأ وانتهى فلا تقال إلا مرة واحدة ويقول أيضا كما بعد أن يدعو الآية نبدأ بما بدأ الله به ثم يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعلى نصر وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك يقول هل ثلاث مرات يدعو بين ذلك كما ثبت ذلك في حديث جابر يقول ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حج الإفراد السؤال يقول كيف جمع أهل العلم بين الحديثين نرجو توضيح هذا الإشكال وجزاكم الله خيرا الذي ثبت عن واسول عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا كما تقدم في حديث ابن عمر في حديث عفن بن عباس عن عمر بن الخطاب أن الرسول الأسلام قال أن جبريل أتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حجه فهذا قرانه وكما ثبت في حديث أنس أنه سمع الرسول الأسلام لبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمر وحج لبيك عمر وحج وثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أن علي رضي الله عنه لبى بالحج والعمرة وقال ما كنت أدى السنة لقول أحد يعني أن السنة أن رسولة السلام حج قارنا وأيضا ثبت في حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة أنه قالت رسولة السلام لماذا امتحل من عمرتك ما حل أصحابك قال إني لبتت واسي وقلتت هدي فلا أحل حتى أنحر فهل الذي له تدل على أنه كان قارنا قارنا وجاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة أيضا أنه أفض الحج وهذه الأحاديث يعني معناها يكون أفض الحج يعني أفرد أعمال الحج حيث العمر دخلت في الحج لأن القارن كما ثبت في النصوص أنه لا يطوف لا يسعى إلا مرة واحدة يطوف يسعى مرة واحدة فليس عليه زيادة عما يفعله المفرد ف... وهناك أوجه جمع أخرى نعم. يقول فضيلة الشيخ ماذا يجيب على من يريد أن يحج عن قريب الله؟ وهل يدعو له في جميع الدعاء ورمي الجمرات ويذكر اسم الشخص الذي يحج عنه والله يحفظكم نعم نقول قبل أن نجيب على هذه المسألة نقول هناك أمرين من حج لكي يأخذ من أخذ لكي يحج المشروع أن الإنسان يأخذ حتى يحج ولا يجوز للشخص أن يحج حتى يأخذ المال يعني بعض الناس يحج بمال، فنقول هذا لا بأس به إذا كان الشخص نيته أن يقضي دين صاحبه نيته يحج فقط وأخذ هذا المال حتى يحج فيه وحتى يقضي دين صاحبه فهذا لا بأس به وأما إنسان يتاجه في الحج والعمرة يأخذ المال الناس ويحج فيها وقصد المال فهذا لا يجوز لأن هذا من ابتغاء عمل آخر للدنيا والشخص الموكل هو مخير بين أن يقول لبيك اللهم عمره عن فلان ويسميه لبيك اللهم عمره عن محمد أو أحمد فيسميه هذا لا باس. فيه أو ينوي ذلك في قلبه أو ينوي ذلك في قلبه ولا يجب على هذا الشخص أن يدعو له في كل المواطن يعني دائما ما يدعو له لهذا الشخص لا وإنما يدعو له في المواطن المعروفة يدعو له في عرفة ويدعو له في مزدلفة ويدعو له أيضا عند ومي الجمرة ويدعو لنفسه أيضا يدعو هذا الشخص لنفسه نعم يقول هل الذهاب إلى بئر زمزم من السنة بعد انتهاء الطواف نعم ثبت أن رسول، رسولة السلام أتى إلى زمزم وشرب منها ثبت هذا في صحيح البخاري من حنيثنا أباس نعم ما حكم أن يأخذ شخصا مالا مقابل أن يحج بدلا عن شخص متوفى وهذا الفعل المتكرر سنة وراء سنة؟ يعني كما تقدم أن شخص إما يحج حتى يأخذ المال وهذا لا يجوز وإما أن يأخذ المال حتى يحج ويقضي دين هذا الشاص الذي لم يحج فهذا حسب وبالنسبة لحزين عباس السابق أن رسولهم أتى إلى, إلى زمزم هذا لم يذكر أنه بعد الطواف نعم يقول أحسن الله إليكم ما صحة ما ورد من دعاء عند رؤية الكعبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فهل يقال ذلك هذا قيل فلا باس. وهذا ثابتا عمر لا بأس في السادة فلا باس فذا ما قام الإنسان أيضا هذا ما فيه شيء نعم. يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم افعل الحج والثج ما معنى الحج والثج وما هي صفة التكبير عند محاذاة الحجر الأسود الحديث الذي جاء أفضل الحج العج والسج أفضل الحج العج والسج والحجمة والسج نحو البدن وإراقة الدماء وذلك بذبح الحدي أفضل الحج أفضل الحج العج والسج أفضل الحج العج العج هو رفع الصوت بالتلبية العج هو رفع صوت بالتلبية والسج هو نحو البدن وإراقة الدماء إراقة دماء الحدي وهذا الحديث جاء من طرق لكن لا, لا يصرح منها شيء لا يصرح منها شيء وأما وفع الصورة بالتلبية فجاء في الحديث الأخرى وأما عراقة الدماء فهذا من الأمور المشروعة في ذبح الهدي وقد ثبت أن الرسول السلام ذبح 63 بدن ذبح 63 بدن عن نفسه عليه والسلام فكل ما أكثر إنسان من الذبح كان هذا أفضل يقول إذا أرادت المرأة أن توكل زوجها في الرمي وليس لها عذر بل تستطيع فعل هذا ما الحكم جزاكم الله خيرا ما ينبغي هذا الشيء إذا كان المرأة قادرة فلا ينبغي أن توكل زوجها وكما ذكرنا فيما تلك بالزحمة لا شك أن المرأة لا تصال أن ولا يجوز لها أن تساحم عبدا لكن كما تقدم إذا كان في اليوم الأول تاتي العصر ما في أحد وفي اليوم الثاني والثالث خل تاتي قبيل المغيب إن وجدت زحمة فلا ترمي وتنتظر حتى تذهب السحمة فترمي حتى نرمت ليلة ما في باس نعم. يقول أنا قد عزمت أن أقوم بذبح أضحية عن والدي سنوية دون الوصية منه السؤال هل يجوز أن أدفع قيمة هذه الأضحية للجمعيات الخيرية أم أقوم بذبحها بنفسي ووالدي قد توفاه الله أنت مخير بين أن تذبح هذه الأضحية وبين أن توكل شخص يذبحها وذلك بأن, تعطي الجمعيات وذلك بأن تعطي الجمعيات الخيرية فهذا لا بأس رمض الشرس أن يعطي جمعية الحرمين جمعية الحرمين يعني هذه جهة بحمد الله موثوقة والقائمين عليها وناس من أهل العلم والفضل. فمن كان عند تبرع ولا يريد أن يوصي أو كذا فليعطي جمعية الحرمين نعم ما هو الصحيح وجوب المبيت بميناء أو الاستحباب؟ نرجو الإفادة المبيت في مينا واجب. فدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف العباس في صحيح البخاري أن وقف العباس في أن يدع المبيت في مينا ويذهب إلى مكة من أجل السقاية. والوقفة لا تكون لا عن عظيمة. وفي حديث بالبديع الذي في سنة بدأود أن وقف الزوغات أن يدع المبيت. فالوقفة لا تكون لا عن عظيمة. فدل هذا على وجوب المبيت في مينا. نعم. هل تكفي الشيكات أو البطاقات عن ذبح الهدي وما حكم طواف الوداع في العمرة بالنسبة للبطاقات يعني هناك جهات تتولى الذبح عن الناس كما هو معلوم فهذه جهات قد زكاها أهل العلم هذه جهات زكاها أهل العلم وإذا تولى الإنسان ذبح ذلك بنفسه لا شك أن هذا أفضل وأحسب ونوصي من حج أن يتولى, هذا أن يتولى ذبح هذا بنفسه هذا هو الأفضل والأكمل ما هو السؤال اللي بعده عن طواف ال... الوداع بالنسبة للمعتم طواف وداع بالنسبة للمعتم هل محا الخلاف بينه هل هو واجب أو مستحب ولا أنه لا يجب وجح لا يجب. لأن حديث العباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إنما هذا في طواف إنما هذا في الحج إنما هذا في الحج وقد جاء في وعي الشافعي رحمه الله قال أمر الحاج فقيد هذا بالحج وجاء أيضا من عمر أمر الحاج ولم يذكر المعتمر وأما الحديث الذي رواه لمام أحمد أمر الحاج والمعتمر فهذا حديث فهذا حديث باطل بزيادة المعتمر هذا حديث باطل فالنص جاء بأمر الحاج الأمر الثاني أن الرسول تسمع تمر عدة مرات ولم يأمر من كان معه بأن يطوف طواف الوداع بخلاف الحج أمر الناس الأمر الثالث أن الأصل براءة الزمة وليس هناك دليل يوجب طواف الوداع على المعتمر ومن كان ومن أوجب ذلك فعليه الدليل. نعم امرأة جاءها الحيض وبعد أن طهرت طافت وسعت وبعد الانتهاء جاءها الحيض هل الحج صحيح والله يحفظكم إن كان طافت وسعت طواف الحج سعي الحج خلاص حجها صحيح وطواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما ثبت ذلك في حديث عائش أن مقال حابستنا صفيه، فقال إنها قد أفضت قال فلتمنفج إذن، وثبت هذا أيضاً في حديث نبلاس، فتوافق الرجال يسقط عن الحائض. نعم. هل على النساء له بين العلمين أثناء السعي وما الدليل وما الحكم للرجل مع النساء في هذه الحالة؟ هذا يكون للرجال، هذا يكون للرجال ولا يكون للنساء. وقد جاء هذا عن السلف بأن هذا للرجال وليس للنساء. ما الذي هذا السؤال؟ وفي الختام أيها الأحبة في الله لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له ولوالديه ونسأله سبحانه أن يوفقكم إلى إحدى الحسنين الفائدة والأجر من الله عز وجل والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جز الله فضيلة, فضيلة الله. الشيخ خير الجزاء.